بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم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 كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتدنتين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 كتاب مرقوم يشهده المقربون إن لبرار لفي نعيم على لرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم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 فأكلين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى وما عليهم حافرين.